بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحية إلي أن له استمعن فهم من الجن فقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَ نَبِيٌّ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 وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لَّن يبعث اللَّهُ أَحَدًا وَأَن لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا ندري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 عجزه هربا وأن لم نسمعن الهدى آمنا به فمَن يؤمن بربه فلا يخاف بخسو ولا رقى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 نهم فيه، وَمَن يُعْرِض عن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعِدًا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدٌ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبدا قُلْ إن ما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني مِنَ من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا مِنَ بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم, فإن له نار جهنم خالدين فيها حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من الضعف ناصرو وأقل عددا قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أبدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضوا من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أنه وقد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.